بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعلى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك أن لا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلها بشيء خلقه في النطفة خلقه فقدره ثم السبيل يستره ثم أماته فقدره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يفض ما أمره فلينظر الإنسان لا طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعيبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكية وأبا متى لكم ولأنعالكم فإذا جاءتنا